صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإننا قد أخذنا في درسنا الماضي عدة مسائل لماذا أهل العلم رحمهم الله عز وجل يعرفون معنى البيع لماذا أهل العلم رحمهم الله عز وجل يعرفون معنى البيع فأريد الجواب من الرأس وليس من الكراس أريد الجواب من الرأس وليس من الكراس ما رجعتم؟ لماذا أهل العلم رحمهم الله يذكرون معنى البيع قبل الشروع في كتاب البيوع نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يقول قيد العلم بالكتاب رواه الحاكم في المستدرك والمنبغي على طالب العلم أن يقيد العلم بالكتابة فإن الحفظ كما هو معلوم عند أهل الحديث إما حفظ في الصدور أو حفظ في السطور، إما حفظ في الصدور في الصدر، وإما حفظ في السطور، إما ضبط صدر أو ضبط سطر، فإن لم يكن الطالب ضابطة صدر، فليكن ضابطة سطر، وتحديث الطالب، طيب نرجع للكتاب ما يخالف؟ من عند اقرأوا ما قرأناه ما... ما ذكرناه لكم لماذا أهل العلم رحمهم الله يعر... يعرفون معنى البيع قبل الدخول في كتاب البيوع ماذا كتبتم قالوا إذا عرفنا معنى البيع استطعنا أن ننزل عليه الأحكام الشرعية إذا عرفنا معنى البيع استطعنا أن ننزل عليه الأحكام الشرعية طيب ما معنى البيع في اللغة ما معنىه البارحة بالامس ما قيتتم ما معنى البيع في اللغة ها ال الالذام ماذا يقول لا لا لا هذا الكتاب يا اخواني مبادلة مال ويأتي بمعنى التملك وسمي البيع بيعا لأن كل منهما يمد ماذا باعة لأن كل منهما يمد يمد باعه فسمي البيع بيعا لأن كل منهما يمد باعه هذا من جهة اللغة ومن جهة الاصطلاح عند فقاء الحنابله. مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة أحسنت بمثل أحدهما على التأبيد غير, غير ربا أحسنت ما اسمك أحسنت يا حمزة من يعني التعريف هذه الجهة اليمنى كفاهم حمزة الجهة الوسطى نعم وارفع صوتك يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاه إذا تكلمت فأسمع وإذا ضربت فأوجع وإذا أطعمت فأشبع ونحن نسمع منكم الآن فإذا لم تجيبون ماذا نضرب وإذا ضربنا فأوجعنا نعم أسمع أحسنت ما اسمك أحسنت الجهة اليسرى اكفهم لا لهنا ميخال مم. نعم ما اسمك فضل عبد الرزاق سنت. ثم ذكرنا أن المال ذكرنا أن المال ما هو؟ هو كل عين مباحة النفع بلا حاجة هو كل عين مباحة النفع بلا حاجة وقلنا أن كل عين مباحة النفع أخرجت كم أمر؟ كم كم أمر أخرجت؟ لا تنظروا إلى يدي، انظروا إلى ما في الرأسي. كم كم أمر؟ الرحمن. أحسنتها. لا تنظروا إلى يدي أبداً. قد يكون الجواب في يدي وقد يكون الجواب في غير يدي. أخرجت أمران. الأول أجيبه. أحسنته وهذا الظاهر من كل راسك، صح؟ نعم لأنني رأيتك أنا يعني ب بطريقة معينة أنك خاتم من كل راسك ما يخالف الأول الذي إيش لا نفع فيه مثل مثلنا بماذا بالصراصير والديدان التي نفع فيها هذا لا يجوز بيعها. ال الثاني أن يكون عندها فيها نفع لكن نفعا ماذا؟ مثاله آلات المزامير فذكرنا أن المحتسب على كم نوع ها؟ على نوعين أحسنتم النوع الأول المحتسب, المحتسب إيش؟ المولى الذي يوليه من ولي الأمر يسمى عند أهل العلم المحتسب المولى الثاني المحتسب غير المولى وهذا قد ذكرناه عرضا في قوله في التعريف والبارحة أنا لم أذكرها لكم خشيت أن تتكاثر عليكم الفوائد وأن لا يضبط هذه الفائدة قلنا هو المال هو كل عين مباحة النفع بلا لو سألك سائل ما معنى بلا حاجة معنى بلا حاجة البارحة أنا لم أذكرها وتجاوزت هذه الفائدة خشيت ألا توب بط معنى لما قالوا المال هو كل عين مباحة بلا حق وكل عين مباحة النفع بلا حاجة معنى بلا حاجة عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل أي احترازا مما يباح نفعه للحاجة والضرورة احترازا مما يباح يا إخوان أكتب حتى تستطيع أن تراجع بعد ذلك معنى بلا حاجة احترازا مما يباح نفعه للحاجة أو للضرورة فالميتة تباح ولكن ليش للضرورة فهل الميتة تسمى مالا أجيب لا لأنها إباحتها من جهة ماذا من جهة الضرورة وليس من جهة أصل من جهة أصلها كذلك كلب صيد وعين عين مباحة النفع لكن عند الحاجة أو, أو في الأصل عند الحاجة فهل يسمى مالا لا يسمى مالا لذلك لا يجوز بيع الميتات ولا يجوز بيع ماذا الكلاب لأنها ليست ماذا ليست أموالا وقد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلام أنه قال ثمن الكلب إيش خبيث ثمن الكلب خبيث حتى وإن كان كلبا معلما فإنه لا يجوز بيعه حتى وإن كان كلبا معلما فإنه لا يجوز بيعه كما سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى في ثنايا كتاب البيع فقولهم هو كل عين مباحث النفعي بلا حاجة فقولهم بلا حاجة احتراز مما يباح نفعه للحاجة او للضرورة مما يباح نفعه للحاجة او للضرورة وذكرنا ان في هذا التعريف صور البيع كم صورة من جهة الاجمال ثلاث بيع في الأعيان وبيع في في الذمة وبيع في المنافع وهذه الصور الثلاث يتفرع عنها كم صورة تسع صور يتفرع عنها تسع تسع صور وقد بسطنا هذا كله في درسنا في درسنا الماضي قال المصنف رحمه الله عز وجل كتاب البيوع الأصل فيه الحل. الأصل فيه فيه الحل. قول أهل العلم رحمهم الله في كتبهم الأصل كذا وكذا له معان. فاستعمالات أهل العلم للأصل على أربعة استعمالات. استعمالات أهل العلم للأصل على أربعة استعمالات لو قال لك قائل عندما يقول الفقهاء رحمهم الله الأصل في كتاب الزكاة كذا وكذا الأصل في كتاب البيوع كذا وكذا ما معنى الأصل عند الفقهاء رحمهم الله عز وجل وعند أهل العلم عامة نقول إن استعمالات الأصل عند أهل العلم رحمهم الله على أربعة استعمالات الأول الأصل بمعنى الدليل الأصل بمعنى الدليل وذلك كقولهم إن الأصل في باب الزكاة هو قول الله تعالى كذا وكذا ثم يذكرون الدليل الأصل هو قول الله تعالى ثم يذكرون الدليل فيأتي الآصل بمعنى إيش يخواني أجيبوا يأتي الآصل بمعنى الدليل الثاني يأتي الآصل بمعنى ما يقاس عليه غيره وهذا في باب القياس فإن باب القياس فيه أصل وفيه ماذا؟ وفيه فرع سنت الأصل بمعنى ما يقاس عليه غيره مثاله الخمر أصل أو فرع إذا أردت أن تقيس عليه غيره أصل ثم تقيس عليه غيره كل ما يخامر إيش؟ العقل كل ما يخامر العقل فالآن الأصل بمعنى أول المعنى إيش؟ الدليل الثاني بمعنى ما يقاس عليه أصل وفرع وعلة جامعة بينهما إلى آخر أركان القياس فالأصل بمعنى الدليل الأصل بمعنى ما يقاس عليه غيره الثالث الأصل بمعنى القاعدة المستمرة الأصل بمعنى القاعدة المستمرة وهذا هو المقصود بقول المؤلف هنا الأصل فيه الحل أي الأصل في باب البيوع الحل أي القاعدة المستمرة في باب البيوع إيش الحل؟ فمعنى الأصل هنا عند المؤلف هل هو بمعنى الدليل؟ أجيبه لا هل هو بمعنى ما يقاس عليه غيره؟ لا هل هو بمعنى القاعدة المستمرة؟ نعم فمعنى قول المؤلف هنا في الأصل معناه عن المعنى الثالث من استعمالات الأصل أي القاعدة المستمرة في باب البيوع ما هو ما هي القاعدة؟ الحل الإباحة المعنى الرابع من معاني الأصل يأتي الأصل بمعنى الراجح من أحد الأمرين فيقال الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز على القول بالمجاز أو على, على الذين قالوا أن هناك حقيقة ومجاز الأصل في الكلام إيش الحقيقة يعني الراجح في الكلام أنه أنه على على على الحقيقة والمراد هنا كما ذكرنا الأصل فيه الحل أي أن القاعدة المستمرة والمستصحبة في باب البيوع هو الحل. ما الفائدة من قول الفقهاء رحمهم الله عز وجل الأصل فيه كذا وكذا لو قالوا كما هنا معنا الأصل فيه الحل ما الفائدة عند عندما يقول الفقهاء رحمهم الله عز وجل الأصل كذا ما الفائدة من ذلك قال أهل العلم رحمهم الله الفائدة من قولهم الأصل فيه كذا أي القاعدة المستمرة فيه كذا له فائدتان الفائدة الأولى بيان أن القاعدة المستمرة التي يتمسك بها المسلم هي ما ذكر في هذه القاعدة بيان أن القاعدة المستمرة التي يتمسك بها المسلم هي ما ذكر في هذه القاعدة فيقال إن الأصل في البيوع الحل أي القاعدة المستمرة التي يتمسك بها المسلم في البيوع الإذن القاعدة المستمرة التي يتمسك بها المسلم في البيوع الإذن لذا يقال عن هذه القاعدة الأصل في البيوع الحل قالوا هي ميزان مسائل البيوع هي ميزان مسائل البيوع فإذا عرفنا أن الأصل في البيوع الحل استفدنا فوائد الفائدة الأولى أن الإنسان لا يحتاج أن يتوقف في البيوع لأن الأصل هو الإذن والحل بخلاف باب العبادات فالأصل فيه ماذا؟ التوقيف فالأصل فيه التوقيف الفائدة الثانية أن المتمسك بالأصل لا يطالب بالدليل وإنما الذي يطالب بالدليل من يدعي خلاف القاعدة الثالثة إن معرفة الأصل تغني عن معرفة وحفظ الجزئيات لما تعرف أن الأصل في البيوع الحل فإن هذا يغنيك أن تعرف ماذا؟ الجزئيات الكثيرة ما تحفظ فقط إلا التي على خلاف إيش؟ أجيبه. أحسنت على خلاف الأصل وعلى الذي على خلاف الأصل كثير أو قليل قليل الذي على خلاف الأصل كثير الآن بيع المباحات بيع هذا البشت حلال أو حرام حلال بيع هذا المنديل حلال بيع هذا الماء الكاس حلال فالجزئيات إذا عرفت أن الأصل في البيوع الحل فإنه يكفيك عن إيش عن حفظ الجزئيات لأنك تقول هذا نفعه مباح فيصح فيه إيش البيع لأنه مباح لكن الذي يحفظ ما كان على خلاف الأصل بيع المنابذة بيع الملامسة باقي البيوع المحرمة بيع العينة فتحفظ ما كان على خلاف إيش الأصل والذي على خلاف الأصل في العاد أن يكون ماذا أن يكون قليلا لذلك النبي صلوات ربي وسلامه عليه في الحج لما سأله الصحابي يا رسول الله ما يلبس المحرم أجابه على الذي يلبس أو الذي لا يلبس أجابه على الذي يلبس أو الذي لا يلبس الذي لا يلبس لأن الذي يلبس ماذا ليش كثير وإنما أجابه على الجزئيات القليلة أجابه على الجزئيات القليلة فمعرفة الأصل كما قال العلماء رحمهم الله عز وجل يغني المتفقه عن حفظ الجزئيات الكثيرة يغني المتفقه عن حفظ الجزئيات الكثيرة فعندنا استفدنا الآن أننا إذا عرفنا الأصل في البيوع استفدنا فوائد الأولى ماذا؟ أن الإنسان لا يحتاج أن يتوقف في البيوع لأنه أصل فيها الحل والإباحة والإذن بخلاف باب إيش؟ العبادة فإنك لو, أ... لو أن إنسانا أحدث عبادة فإنه الواجب عليك أن تطالب هذا المحدث بماذا؟ بالدليل الواجب عليك أن تطالب هذا المحدث بالدليل ولا يكون الإنسان يظن أن كل ما تعبد به الإنسان يكون ماذا؟ يكون مأجور عليه هذا غلط بعض الناس يتعبد بعبادات ويأثم في إقامته لهذه العبادة كما جاء عن سعيد بن المسيد رحمه الله عز وجل كما رواه البيهقي في سننه بسنن جيد أن سعيدا رأى رجلا يترفل بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين فنهى وأنكر عليه فقال يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة فقال لا يعذبك الله على مقالفة السنة يعذبك الله على مقالفة السنة فبعض الناس قد يتعبد عبادات في الظاهر أنها عبادة ولكن لكونها لم توافق الشرع فإنه يأثم من, من هذه الجهة فإنه يأثم من هذه الجهة أما في باب البيوع فإن الأصل فيه إيش؟ الحل والإباحة والإذن الأصل فيه الحل والإباحة والإذن فلو ذهبت تشتري ماء ما تقول لا تقول هل هذا البيع جائز أم إيش أم محرم لأنه الأصل فيه ماذا الحل وإنما الذي يخالف الأصل هو الذي ينبغي للإنسان أن يتحفظه وأن يعرفه ثانيا الفائدة الثانية ماذا أن المتمسك بالأصل لا يطالب بإيش بالدليل، وإن الذي يطالب بالدليل هو الذي يأتي بخلاف بخلاف الأصل وبخلاف القاعدة. الثالث أن معرفة الأصول ومعرفة أصول العلم يغنيك عن حفظ كثير من إيش من من الجزئيات. يغنيك عن حفظ كثير من الجزئيات فقول المصنف رحمه الله عز وجل الأصل فيه الحل قلنا أن الأصل كذا يفيد يفيدك فائدة ها أحسنت ما اسمك؟ أحسنت يا حسين كلام حسين صحيح من يقول كلام حسين ليس يرفع يده الذي يقول كلام حسين ليس بصحيح يرفع يده ها؟ اثنان فقط لا لا حسين يقول لما قلنا الاصل الاصل فما الفائدة من قول الفقهاء رحمهم الله الأصل كذا قلنا أنه أفاد كم فائدة أفاد فائدتين ها, ها رأي تونس كم فائدة ثلاثة من يوافق صاحب تونس كل الاندولوسيين لا يوافقونك يوفق... يا أخي <تصفيق> والحق مع أهل اندولوسيا فإننا ذكرنا فائدتين ذكرنا فائدة وتبقى ايش فائدة أخرى ذكرنا فائدة تبقى فائدة أخرى وإنما الثلاث فوائد ذكرناها تحت الفائدة الأولى الثلاثة الأحسنة يا حسين قلنا أنه إذا قال الأصل كذا أفاد فائدتين الفائدة الأولى بيان أن القاعدة المستمرة يتمسك بها المسلم هي ما ذكر في هذه القاعدة فيقال إن الأصل في البيوع الحل أي إن القاعدة المستمرة التي يتمسك بها المسلم في البيوع الإذن لذا يقال عن هذه القاعدة إيش ميزانه مسائل البيوع فإذا عرفنا أن الأصل في البيوع الحل استفدنا فوائد وذكرنا كم فائدة ثلاثة أما الفائدة من الأصل في كذا فإن ذكرنا فائدة والفائدة الثانية هي أن كلمة الأصل في كلام الفقهاء فيه الإشعار بأن ما في القاعدة ليس مضطردا بل قد يترك لعارض الأصل في كلام الفقهاء الفائدة الثانية أن كلمة الأصل في كلام الفقهاء الإشعار بأن ما, بأن ما في القاعدة ليس مضطردا بل قد يترك لعارض فعندما نقول الأصل في البيوع الحل فكأننا نقول لك انتبه ليس كل بيع مباح بل هناك بيوع محرمة الأصل هو الحل فلما نقول الأصل كأننا نلفت انتباهك أن هذا هو الأصل ولكن هذا يشعر أن هناك أشياء على خلاف إيش؟ الأصل فهناك فرق لما تقول البيوع مباحة هل هذه اللفظة فيها إشعار أن هناك بيوع غير مباحة؟ لا لكن لما تقول يا عبد الله الأصل أن البيوع إيش؟ مباحة هذا فيه نوع إشعار أن هناك أشياء تخالف الأصل الأصل أو هي البيوع ماذا المحرمة لذلك لما قال الفقهاء رحمهم الله الأصل فيه الحل فيه إشعار على أن هناك أشياء هي على خلاف إيش على خلاف الأصل وهذا من دقتهم رحمهم الله عز وجل لم يقول البيع حلال وإنما قال الأصل حتى يكون عندك نوع انتباه على أن هناك أشياء تخالف هذا الأصل قوله رحمه الله الأصل فيه الحل يعني الأصل فيه الإذن الأصل فيه الإذن قال الله تعالى وأحل الله البيعة وحرم الربا وأحل الله البيعة وحرم الربا أي والدليل على أن الأصل في البيوع الحل ذلك في قول الله سبحانه وتعالى وحل الله البيع وحرم الربا قول الفقهاء رحمهم الله عز وجل الأصل فيه الحل أي في البيوع حكى الحافظ ابن رجب رحمه الله إجماع أهل العلم على أن الأصل في البيوع الإذن على أن الأصل في البيوع الإذن كما حكى ذلك ابن رجب رحمه الله عز وجل على أن الأصل في البيوع هو الحل وحكى هذا الإجماع عن غير واحد من أهل العلم رحمهم الله عز وجل ولكن هذا الإجماع قد خالف بعض أهل العلم فيه وقالوا إن الأصل في البيوع الحضر الأصل في البيوع الحضر وهذا هو قول بعض الظاهرية وهذا هو قول بعض الظاهرية كما نص على ذلك ابن حزم فقولهم الأصل فيه الحل هل هو اتفاقا لا على كم قول على على قول القول الأول أنه الأصل فيه الحل وحكي على ذلك إيش؟ الإجماع حكى بعض أهل العلم على ذلك الإجماع القول الثاني إذا لم نقل بالإجباع هناك قول إيش ثاني ألا وهو قول بعض الظاهرية كما نص على ذلك ابن حزم وهو قول الظاهرية أن الأصل في البيوع الحظر الحضر أن الأصل في البيوع الحظر ولكن الصحيح أن الأصل فيه فيه الحل أن الأصل فيه الحل وذلك لقول الله سبحانه وتعالى وحل الله البيع وحرم الربا حكم البيع ما هو حكم البيع البيع مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح البيع مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح أما الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى في قول الله عز وجل وأحل الله البيعاء وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتقوا فضلا من ربكم قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه نزلت في إباحة التجارة في مواسم الحج وأما السنة فإننا حلة ومشروعية البيع جاء بالسنة القولية وجاء بالسنة الفعلية وجاء بالسنة التقريرية جاء بالسنة الفعلية في قول النبي صلوات ربي وسلامه عليه البيعان بالخيار ما لم يتفرقة فدل على أن هناك إيش بيع وبالسنة الفعلية فإن النبي صلوات ربه وسلامه عليه باع واشترى وبالسنة التقريرية أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ورضاهم كانوا يتبايعون في عهد النبوة وكان النبي صلوات ربه وسلامه عليه يقر هذا يقر هذا البيع فعندنا الكتاب مشروعية البيع جاء بإيش بالكتاب في قول الله تعالى ماذا وحل الله البيع وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتقوا فضلا من ربكم قال عبد الله بن عباس نزلت في إباحة التجارات أو إباحة التجارة في مواسم الحج كذلك دل على مشروعية البيع من جهة إيش السنة وبكذلك بالسنة القولية وبالسنة الفعلية وبالسنة تقريرية السنة القولية في نأخذها من عموم الأحاديث التي قد جاء فيها الإذن بالبيع البيعان بالخيار إنما البيع عن تراض كذلك بالسنة الفعلية أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه اشترى وبالسنة كذلك التقريرية أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وألظهم كذلك كانوا يبيعون ويشترون في عهد النبوة وكان النبي صلوات رب وسلامه عليه يقر ذلك كذلك من من الأمور التي قد جاءت بثلاث السنن القولية والفعلية والتقريرية ماذا؟ اللحية فإن اللحية في إطلاقها جاء بالسنة إيش؟ القولية أعفو ماذا؟ اللحة أرخو اللحة وفروا اللحة وجاء كذلك بالسنة الفعلية فإن النبي صلوات ربه وسلامه عليه كان كثيفة اللحية وجاء كذلك بالسنة ماذا التقريرية فإن الصحابة كانوا أصحاب لحة لذلك يقول شيخنا الشيخ محسن عباد يقول إن, إن إطلاق اللحية دلت عليها أنواع السنة أيش الثلاث القولية والفعالية والتقريرية كذلك البيوعون دلت على مشروع دل على مشروعية البيوع أنواع السنن الثلاث أيضا بال بالقولية وبالفعالية وبالتقريرية وأما الإجماع على مشروعية البيع فإنه قد نقله غير واحد من أهل العلم فقد نقله البهوتي من فقهاء الحنابلة ونقله كذلك الشيرازي من فقاه الشافعية والماورد كذلك في كتاب الحاوي وكذلك نقله النووي رحمه الله في كتاب المجموع وقال النووي رحمه الله أجمعت الأمة أجمعت الأمة على أن المبيع بيعا صحيحا يصير بعد انقضاء الخيار ملكا للمشتري أجمعة الأمة على أن المبيع بيعا صحيحا يصير بعد انقضاء الخيار ملكا للمشتري يبقى ظلم الأدلة أحسنته من قال النظر سنته عبد الرزاق يبقى ظلم الأدلة ماذا النظر الصحيح قلنا كم الأدلة تدلت على مشروعية البيع حسين كم حسنتا توافق توافق حسينا أبا عبيدة توافقه أو تخالفه حسنتا أربعة الأول إيش الثاني الثالث الرابع النظر الصحيح والنظر الصحيح قالوا أولا معلوم أن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه ولا يبذله غالبا بالمجان ففي تجويز البيع طريق إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضه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 قالوا أيضا ثانيا من الحكمة ومن النظر الصحيح في تجويز البيع اتساع أمور المعاش وبقاء العالم لأن لما جوزنا البيع فيه اطفاء لنار المنازعات والنهب والصرقة والجنايات والحيل لأن المحتاج من أمور معاشه يجدها عند غيره فلو لم يكن هناك بيوعا لآل الأمر إلى إيش ها إلى ماذا أحسنت إلى الفوضى وإلى النهب والسرقات، لذلك كان من جهة النظر الصحيح تجويز إيش البيع لسد باب المنازعات ولسد أمر التقاتل والنهب قالوا ثانيا من الحكمة في تجويز البيع اتساع أمور المعاش وبقاء العالم لأن فيه إطفاء نار المنازعات لو كان البيع محرما كيف يستطيع الإنسان أن يحصل غرضه بماذا؟ إما بالسرقة أو بالنهب أو, بال... أو بالاختلاس أو بالغصب لذلك كان من النظر الصحيح تجويز إيش؟ البيع وذلك إطفاء لنار المنازعات والنهب وفي حل البيع يا إخواني دليل على شمول الشريعة في حل البيع دليل على شمول الشريعة وعلى كمال الشريعة الإسلامية وأنها ليست كما يقول الأعداء أنها لا تنظم إلا المعاملات بين الخالق والمخلوق بل يظهر جليا في كتاب البيوع أنها تنظم أيضا المعاملات بين المخلوق و... والمخلوق قال شيخ ابن عفيمين رحمه الله عز وجل أطول آية في كتاب الله هي آية إيش الدين وهي في المعاملات بين الخلق فكيف يقال إن الشريعة الإسلامية تنظم المعاملة بين الخالق والمخلوق فقط ولا ولقد علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أداب قضاء الحاجة وجاء في كتاب الله أيضاً أداب الجلوس وأداب الاستئذان والدخول وغير ذلك لذلك من أبطل الباطل المقولة الجائرة إن النصوص لا تفي بعش بعشر معشار ما يحتاج الناس إليه من المقولات الباطلة التي يرددها بعض الناس أن الشريعة لا تع... لا تفي بعشر ما يحتاج الناس إليه بل إن الشريعة إيش؟ كاملة وشاملة بل إن الشريعة كاملة وشاملة والأمور في الشريعة إما أن تكون أمور منصوص عليها أو تكون هذه الأمور داخلة تحت القواعد العامة يدركها أهل الفقه والبصيره دليل الله سبحانه وتعالى، فحل البيوع دليل على إيش؟ على كمال وشمول الشريعة، ومن أبطن الباطل الذين يقولون إن الإنسان لم ينظم إيش إلا المعامل بين بين الخالق والمخلوق هذا باطل، بل إن أطول آية في كتاب الله آية إيش؟ الدين وهي معاملة بين من ومن بين المخلوقين أنفس بين المخلوقين مع بعضهم البعض فدليل على أن الشريعة جاءت بتنظيم المعاملات بين الخالق والمخلوق وجاءت كذلك بتنظيم المعاملات بين بين المخلوقين مع بعضهم مع بعضهم البعض بين المخلوقين مع بعضهم البعض قال رحمه الله عز وجل فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع الشيخ رحمه الله عز وجل لما قرر أن الأصل في البيوع إيش؟ الحل انتقل إلى الأمور التي يقع عليها إيش البيع. لما قرر رحمه الله أن الأصل في الأشياء الحل انتقل بعد ذلك على الأمور التي يقع عليها عليها البيع فكأن قائلا يقول أنت قلت يا شيخ أن الأصل في الأشياء أن الأصل في البيوع الحل ما هي هذه الأشياء ما هي هذه الأشياء التي تقعها أو يقع عليها البيع والشراء قالوا فقال فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاف وغيرها ماذا هذه أمور أشياء ماذا يجوز إيش إيقاع العقود عليها إذا تم الشروط البيع قوله فجميع الأعيان معنى الأعيان هي الاشياء المعينة المالية المباحة النفع من غير حاجة هي الاشياء المعينة المالية مباحة النفع من غير حاجة هذه الاعيان قال الاعيان من عقار العقار هي الارض وما فيها من شجر او بناء سواء وقع العقد على العين أو على منفعتها والحيوان معروف والأثاث كذلك ماذا معروف هذه هذه اللفظة أفادتنا أمر أن الأمور في باب الأعيان تنقسم إلى قسمين. إما عقارات وإما منقولات إما عقارات وإما منقولات الأرض عقار أو منقول عقار السيارة منقول فعندنا التقسيم في باب البيوع إما أن يكون عقارا أو يكون منقولا والعقارات هي الأشياء المعينة المباحة التي يستطيع للإنسان أن ينقلها ذلك قال الفقهاء رحمهم الله عز وجل العقارات هي كل شيء ثابت في محله ومستقر إذن لا يستطيع نقلها العقارات هي الأشياء التي لا يستطيع نقلها وقالوا في تعريف العقارات قالوا هي كل شيء ثابت في محله ومستقر أو مستقر لا لا يمكن نقله من مكان إلى آخر دون تلف وأما المنقولات فهي كل شيء يمكن نقله دون تلف كل شيء يمكن نقله دون ثلاثين. فعندنا في باب العق... في باب البيوع إما يكون عقار أو يكون ماذا منقولا؟ الأرض عقار أو منقول ال... البيت السيارة الدابة المنديل منقول. فتقع البيوع إما على عقارات وإما على وإما على منقولات. تقع البيوع إما على عقارات وإما على منقولات وهذا أفادنا وهذا استفدناه من قوله رحمه الله فجميع الأعيان من عقار وهذا العقار الذي هو الشيء ماذا الثابت المستقر وحيوان انتقذ إلى إيش باب المنقولات وأثاث باب إيش؟ المنقولات وغيرها قال يجوز إيقاع العقود عليها العقود جمع عقد والعقد بمعنى الإحكام العقد في اللغة بمعنى الإحكام وربط الشيء بعضه ببعض تقول عقدت الحبل أي ربط الحبل والعقد في الاصطلاح هو ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي العقد بالاستيلاء هو ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي أو إن شئت فقل العقد هو الإيجاب والقبول العقد هو الإيجاب والقبول ومعنى الإيجاب هو الأمر الصادر من البائع أو من يقوم مقامه والقبول هو الأمر الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه يقول البائع ماذا بعته ويقول المشتري ايش اشتريت يقول البائع بعته وهذا ايجاب ويقول المشتري ايش قبلت وهذا يسمى عند الفقهاء القبول كذلك باب النكاح يقول و... يقول ولي المرأة زوجكه هذا يسمى إجابة. ويقول الذي تقدم للنكاح ماذا قبلت فهذا يسمى إجابة وقبول وهذا يكون في جميع العقود عقد النكاح عقد الإيجار عقد البيوع تسمى بالاستلهاء هو الإجابة والقبول. وهو ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي قالوا يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع إذا تمت شروط البيع ما معنى شروط؟ شروط جمع شرط ال... هو جمع شرط ومن جهة اللغة معنى الشرط العلامة ومنه سميت الشرطة وهي العلامة على الشيء ومنه أشراط الساعة أي علامات الساعة فالشرط في اللغة ما هو العلامة وأما من جهة الاصطلاح فالشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. ما يلزم من عذمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. مثاله في الطهارة للصلاة. فإذا عدمت الطهارة فإذا عدمت الطهارة فقد عدمت إيش الصلاة؟ ذلك قالوا ما يلزم من عدمه إيش؟ العدم الطهارة إيش؟ شرط لصحة الصلاة فإذا عدم المشروط فإذا عدم الشرط عدم إيش؟ المشروط فالآن إذا عدم شرط الطهارة عدم ما شرط له الذي هو الذي هو الصلاة وإن, وجدت وإن الطهارة وجدت فإنه لا يلزم وجود إيش الصلاة فقد يكون الإنسان متوضعا ولكن لا تجب عليه صلاة لذلك قال الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود هذا من جهة الاصطلاة فهنا قال رحمه الله تعالى إذا تمت شروط البيع إذا تمت شروط البيع أي إن هذه الشروط إذا عدمت فإن البيع إيش فاسد فإن البيع إيش فاسد ولكن شروط البيع لا يلتزم لا ي... لا يلتم منها وجود إيش البيع لكن إذا كانت قد عدمت هذه الشروط في البيع فإن البيع إيش باطٍ وفاسد لا بد أن تتوفر هذه الشروط في البيع والفقهاء رحمهم الله عز وجل ذكروا أن الشروط البيع سبعة ذكروا أن شروط البيع سبعة وما الدليل على هذا التسبيع لماذا الفقهاء قالوا إن شروط البيع سبعة لو قال لك قائل أنتم يا فقهاء تقولون إن شروط البيع سبعة ما الدليل على هذا التسبيع نقول الجواب هو التتبع والاستقراء. الجواب على أن شروط البيع سبعة التتبع والاستقراء، فأهل العلم رحمهم الله تتبعوا النصوص من الكتاب والسنة فوجدوا أن شروط البيع سبعة فوجدوا أن شروط البيع سبعة وهذه الشروط للبيع ترجع إلى ثلاثة أمور إلى عدم الظلم وعدم الغرر والجهالة وعدم الربا هذه الشروط السبعة ترجع إلى ثلاث أمور إلى ثلاث إلى ثلاثة أمور إلى عدم إيش الظل وإلى عدم الغرر والجهالة وإلى عدم الربا ذكر المصنف رحمه الله أول شرط فقال قال الرضا هذا يرجع إلى أي الثلاث أمور ها أحسنت إلى عدم إلى عدم الظلم إلى عدم الظلم فشروط البيع من جهة التفصيل كم سبعة وترجع من جهة الإجمال إلى كم إلى ثلاث إن ضبطت هذه الأمور من جهة شروط البيع فإنك بإذن الله سبحانه وتعالى ستضبط كثير من مسائل البيوع إذا عرفنا أن مبنى الشريعة في البيوع على عدم وعلى عدم غروى الجهالة وعلى عدم الربا فإذا ضبطت هذه تعرف البيوع التي هي حلال والبيوع التي إيش محرمة مثاله بيع السمك في الماء يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ أحسنت غ... فيه غرر فيه وفيه جهالة. أبي... أبي... لو قال شخص أبي... أبيعك ما في جيبي يصح هذا؟ لماذا؟ لأن فيه لأن فيه جهالة. لو قال شخص أبيعك سيارة بسيارتين يصح يصح أو لا لا يصح اتفاق وإجماء أو على خلاف عندكم <تصفيق> على خلاف أحسنت ليس كذلك لأن السيارات من قبيل المعدودات وليس من قبيل الموزونات وليس من قبيل المكيلات وليس من قبيل ما هو يعلق عليه الفقهاء وقالوا بالثمنية في النقدين في الذهب والفضة فيجوز للإنسان أن يبيع سيارة بيش؟ بسيارتين لأنه ليس من الأصناف الربوية لأنه ليس من الأصناف الربوية إلا إذا كانت السيارة تباع بيش؟ بيش؟ بالوزن فيدخل في ذا فيكون ماذا فيكون من الأصلاف الربوية مثاله عندنا في السعودية الحبحب تعرفونه البطيخ هذا الحبحب يباع عندنا في السعودية بالحبة معدود ويباع عندنا غير ما بايش بالوزن فإذا كان يباع بالوزن فيدخل فيه ايش الرباب وأما إذا كان يباع بالمعدود فلا يدخل فيه، فيدخل فيه الربا، واضح؟ فعندنا الآن إذا ضبطنا هذا الباب أن باب البيوع ترجع شروطه إلى ثلاث مسائل إلى عدم، وإلى عدم، وإلى عدم الربا فإنك بإذن الله سبحانه وتعالى ستضبط الكثير من مسائل العلم. لأن العلماء رحمهم الله يقولون هذا البيع محرم لعدم التراضي وهذا داخل في, في إيش في عدم الظلم هذا البيع محرم للغرر والجهالة هذا الأمر محرم للربا فإذا بط هذا تعرف بإذن الله سبحانه وتعالى ما يرجع إليه العلماء رحمهم الله سبحانه وتعالى في حل البيع وفي تحريم البيع قال رحمه الله عز وجل فمن أعظم الشروط البقصود يا إخواني في الشروط هنا شروط البيع ويأتينا بإذن الله تعالى باب الشروط في البيع وبينهما فرق وبينهما فرق هناك فرق بين شروط البيع وبين شروء وبين الشروط في في البيع نذكرها بإذن الله ونتوقف نقول الفرق بين شروط البيع وبين الشروط في البيع أربعة فروق الفرق بين شروط البيع وبين الشروط في البيع أربعة فروق الفرق الأول أن شروط البيع من وضع الشرع أن شروط البيع من وضع الشرع الآن التراضي شرط بيع أو شرط في البيع شرط بيع ثانيا عدم بيع ما لا يملكه الإنسان شرط إيش بيع شرط بيع من وضع إيش من وضع الشرع من وضع الشرع فشروط البيع من وضع الشرع والشروط في البيع والشروط في البيع من وضع المتعاقدين أو من وضع أحدهما الشروط في البيع من وضع المتعاقدين أو من وضع أحدهما مثاله الشروط في البيع اشتريت سيارة واشترط على البائع أن يوصلها لك إلى جاكرتة هذا شرط في البيع أو شرط بيع شرط في البيع لأنه من وضع من؟ المشتري من وضع أحد المتعاقدين من وضع أحد المتعاقدين فنقول نعم شرط البيع من وضع إيش؟ الشرع إذا تسمى الشروط الشرعية والشروط في البيع من وضع من؟ المتعاقدين اشتريت طعاما وقلت لصاحب المطعم اشترط عليك الساعة التاسعة ان تأتيني بايش؟ بالطعام هذا شروط في ماذا؟ في البيع هذا شروط في البيع وتسمى بالشروط الجعلية سمى عند الفقهاء رحمهم الله بالشروط الجعلية أي التي يجعلها أحد المتعاقدين أو يجعلها المتعاقدان الا الفرق الثاني أن شروط البيع كلها إيش؟ صحيحة لأن من وضعها الشرع. أن شروط البيع كلها صحيحة وأما شروط وأما الشروط في البيع فمنها الصحيح ومنها ومنها الفاسد فمنها الصحيح ومنها ومنها الفاسد كما سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى في باب في باب الشروط في البيع فإن هناك من الشروط ما هي فاسدة كالشروط إيش المحربة فيشروط إيش فاسدة وهناك من الشروط ما هي الصحيحة وهي الشروط المباحة النوع الفرق الثالث أن شرط أن شرط الشارع لا يسقط أن شرط الشارع وهي الشروط الشرعية لا تسقط يعني لو أن شخصين تراظا تراظا تراظا على الربا يصح لا لأن الرضا وإن كان كما يقال يعني شرطا ولكن لا يكون هذا الشرط على خلاف إيش على خلاف الشريعة فالشرط لا يسقط الشرط الشرعي لا يسقط لو قال قائل أنا بعتك وأنا مكره، فنقول له لا بد أن يكون البيع عن إيش عن تراضي، لا بد أن يكون البيع عن... عن تراضي. لو قال قائل أنا ر... أنا راضي أن يبيع علي ما لا يملكه نقول هذا لا يسقط هذا الشرط شرط إيش شرعيا فلا يجوز لك أن تبيع مالا ما لا تملك. أما الشروط في البيع فيجوز إسقاطها. أما الشروط في البيع فيجوز إسقاطها لأنه من وضع من؟, من؟ وضع المتعاقدين أو من وضع أحدهما فهو له الحق أن يسقط ما؟ ما استرطه أما الشرط الشرعي لا يجوز ولا يحل ماذا؟ إسقاطه أبداً فإنه لا يجوز بيع من غير تراضي ولا يجوز بيع إلا من إلا ب إلا بشيء يملكه ولا يجوز إلا من كان عنده جائز التصرف هذه كلها شروط إيش شرعية لا تسقط بحال أبدا وإن أسقطها من وإن أسقطها المتعاقدان نقول الشروط الشرعية لا تسقط بحال وأما الشروط الجعلية فإنها إيش تسقط لأنها الذي جعلها من هو لأحد المتعاقدين هو أو أرجع لها المتعاقدان. الرابع شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع والشروط في البيع يتوقف عليها لزوم البيع شروط البيع. يتوقف عليها صحة البيع والشروط في البيع يتوقف عليها لزوم البيع فالشروط في البيع صحيح ولكن ليس بلازم لأن من له الشرط إذا لم يوفي له به فله الخيار لأن من له الشرط إذا لم يوفي له به فله الخيار الآن لو بعت مالا لو بعت شيئا لا تملكه هل يصح البيع لا يصح البيع لا يصح البيع نقول شروط البيع يتوقف عليها صحة إيش؟ البيع لو أنك أكهت في بيع هل يصح البيع لا يصح البيع لكن الشروط في في البيع الشروط في البيع يتوقف عليها نزوم البيع البيع صحيح ولكن ليس بلازم لأن من له الشرط إذا لم يوفي له به فله الخيار مثاله قلت له اذهب أريد أن اشتريت منك هذه السيارة على شرط على شرط أن توصلها إلى إيش؟ إلى جاكرتا. فإنك البيع في الأصل إيش؟ صحيح. لو لم يوفي بالشرط البيع صحيح. ولكن لك الخيار في عدم الالتزام بالشراء لأنه لم يوفي بماذا؟ بالشرط لأنه لم يوفي بالشرط إذن قالوا شروط البيع يتوقف عليها سحة إيش البيع وشروط والشروط في البيع يتوقف عليها لزوم يتوقف عليها لزوم البيع وتوقف عند هذا القدر والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأرجو منكم يا أخواني أن تراجع هذا لأني غدا سوف أسأل بإذن الله عز وجل يقول السائل ما الفرق بين بيع ما لا يملك وبيع السلم بيع ما لا يملك ليس عنده هذا أصلا لا يملكه يعني إنسان يقول له سأبيع لك سيارة وهو لا يملك هذه السيارة لكن السلم قد يكون يملكه ولكن يصف له يصف له السلعه وصفا منضبطا يصف له السلعة وصفا منضبطا فبينهما بينهما فرق وسوف يأتينا باذن الله سبحانه وتعالى في باب السلم شروط السلم وما يصح وما لا يصح والله تعالى أعلم واعلم